الله والله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم, وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين